موسوعه ا ل ب ش ر م ن ق ب ل س ي للعلوم خ الاسلاميه ل فتنة و ن ر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 قل ْ من ي َ ك ل َ أ ُ ك ُ م ْ بالليل ِ والنهار ِ من َِ الرحمن ََّْ ا ِ بل َْ هم ُْ عن ذكر ِ ربهم ِِّْ معرضون َُُِْ أ َ م ْ لهم َُْ ا ل ِ ه َ ة ٌ تمنعهم ََُُْْ من ِْ دوننا َُِ لا َ يستطيعون َََِْ نصر ََْ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ ولا ََ هم ُْ منا َِّ يصحبون ََُُْ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 قلنا يا نار ك و ن ي بردا و س ل ا م ا ع ل ى إ ب ر ا ه ي م و أ ر النابلسي ج للعلوم ا ل ا س ل ا ل ت ي ب ا ر ك ن ا ف ي ه ا ل ل ع ا ل م ي ن ووهبنا ل ى ويعقوب ا ف ل و س م ا ج ع ل ن الله ص ا ح ي ن و ج ع م أئمة م أ يهدون ن ب ر ا و أ و ح ي ن ا إليهم فعل ا ل خ ي ر ا ت و إ ق ا م ا ل ص ل الزكاة ا وإيتاء ة و ك ا ن و ا ل ن ا ا ع ب د ي ن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 من الصابرين. وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أ ان لن نقدر عليه فنادى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 وكانوا لنا خاشعين والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آ ي ة للعالمين إن وأنا هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم واحدة فاعبدوا وتقطعوا امرهم بينهم كل إ ل ي ن ا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر لسعيه و إ ن ا له كاتبون وحرام على ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا أن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 م ا و ر د و ع ه ا و ك ل ن ا خ ا ل د س ي للعلوم الاسلاميه اسماء لا الله الحسنى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 ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسل لك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل آ ذ ن ت ك م على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون و َ إ ِ ن أ َ د ْ ر ِ ي لعله َََُّ ف ِ ت ْ ن َ ة ٌ لكم َ ومتاع ٌَََ الى َ حين ِ قال ََ رب َِّ ح ك ُ م ْ بالحق َِِّْ وربنا ََ الرحمن َ ا المستعان ََُُْْ على ََ ما َ تصفون ََُِ